اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات اللهم طهره من اخوان القرده والخنازير اللهم مزقهم كل ممزق اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ولا تجعل لكافر علينا سبيلا